إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل أي يثقفونكم يكونون لكم أعداء ويبصقون إليكم ويبصقون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إن براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن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 ك العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسسو إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهكهم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وغافرو وَاللَّهُ عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ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 به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتل ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور